السلام عليكم هذه ولي سمير علي يا أيها الذين آمنوا لا توفعوا أصواتكم فوق صيق النبي ولا تجعلوا له بالقول كجب بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون هذا أدب ثاني أدب أدب الله به المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وسلم الادب الاول كان يا في الموقف الماضي في ترسيق كان ايه الادب هذا الادب هذا الادب ادب خاص مع النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه فلا ترفع يا من تخاطب رسول الله برسول الله صلى الله عليه وسلم صوتك فوق صوتك ولا يشعر له بالقول بل يغضب الصوت ويخاطبه بأدب وليم وتعظيم وتكريم وإجلال وإعظام ولا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم كأحدهم بل يميزوه في خطابهم كما تميز عن غيره في وجوب حقه على الأمة ووجوب الإيمان به والحب الذي لا يتم الإيمان إلا به فإن عدم القيام بذلك محظوراً وخشيةً أن يحقق عمل العبد وهو لا يشعر كما أنم أدب معه من أسباب حصول الثواب وقبل الأعمال ده الأدب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم إن فيت خلي بالك إحنا بنتكلم الوقتي عن حجم الصوت مش طريقة الأداة ممكن إذا كلام طيب بس طرفها ستريد أو بحركة فيها استهزاء وانتقاص لا ده كف مع النفس صلى الله عليه وسلم كف ولكن المقصود إليه قصود نفسه فمعنى الآية أمر بتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيره ويظهر ذلك في خفض الصوت بحضراته وعند مخاطبته فإذا نطق النبي صلى الله عليه وسلم ونطقتم فَعَلَيْكُمْ أَلَّا تُبَالِجُوا بَأَصْوَاتِكُمْ وَرَى الْحَدِّ الْنَبِي يَبْلَغُهُ صَرَتُهُ يعني مش معقولة يتقى صوتك زي صوت النبي لو ادينا درجة للصوت وانا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ينفع صوته عشر درجات يبقى أنت لازم تكون ايه أقل من العشر فيتقى الصوت بصوت يجب أن يكون أقل هذا المراد من هذه للآل ليس في الكلام ولا في الإسلوب في الكلام ولا في الإسلوب ولكن في ارتفاع الصوت وانخفاضه فيغض منه ليه؟ لأن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم توقيم النبي فيكون كلامه أميز وأبلى وأوصل وأسمع هذا هو الأليق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كبه العلماء أن ينفع صوت حتى عند قراءة حديثه لما تقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحد كلم ما ينفعش صت ال MIC الذي يقرأ كلام النبي سلم بل قالوا ولا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بل قال بعضهم حتى في مجالس العلماء ليه يا جماعه؟ لانهم ورثه الانبياء احسنا فيخدم ما ياخذ النبي صلى من التوقير والتعظيم والاجلال سبب اللي زوجتك اتكلمنا عنه وقلنا انها نزلت في أبي بكر وعمر في قصة بني تميم الحديث مار معنا وقال قتادا كانوا يشهرون له بالكلام وينفعون أصواتهم في حضرتهم في حضراتك عادته الصوت عادي لا اجلال ولا تعظيم ولا توقير بس الصوت عالي او على نفس المستوى فنزلت هذه الايه هذا اخذه ابن جرير وقلنا مما ذكره اهل العلم إن ظن ثابت ابن قيس بن شماس أنها نزلت فيه لأنه كان إيه؟ خطب النذر وكان جوهري صار فخشي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتأذى بصوته فمن أجل ذلك نزلته ودي الواحدة يا جماعة دايما يخطب الآيات ويرى خطب الآيات كألا فيه كأن القرآن نزل فيك لا في غيرك لينبغي التعامل مع كتاب الله وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فاستدعاه النبس صلى الله عليه وسلم وأزل عنه هذا الظن وبشره بالجنة وفي رواية فبشره بالشهادة فأيقن بعد ذلك أنه ليس المراب الآية لأن هذه طبيعة فيها صوته هو, هو الوحيد أصلا بدون كلبه بدون أنه يعني يتعمد ذلك وذكر البخاري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس فقال يا رجل يا الله أنا أعلم لك علمه أنا جارون أجيبك خبره فأتاه فرجده جالسا في بيته منكسه رأسه فمصيره فقال لهم ما قال شارك كان يرفع صوتك بكمع نفسه كذا وكذا جلس يحكي الأمر فواجع رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه من أهل الجنة فعاد ببشارة عظيمة فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة في وياه الصحيح أيضاً إنه جلس في الطريق أول ما نزلت الآية ما وصلش للبيت مغموم مغموم فقال له عاصم بمعادية ما يوكي قال هذه النبي ما قاليش حاجة ده هو بس سمع الآية قال هذه الآية أتخوف أن تكون نزلت فيا فيحبط عملك وأكون لتنهر المرأة وأنا رجل صيب رفيع الصور فرفع عاصر ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا به فقال أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل جميدا وتدخل الجنة قال رضيت ببشرى الله ورسوله فالبقى ولا أرفع صوتي أبدا على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعمد بقى أنني إيه؟ حفظ عند ابن جريم لما غلبه البكاء أن رايح لزبته كان نتزوج جميلة بنت عبد الله بن سبحان الله كانت أمرأة دينة طيعة وإن كانت ابن من آه فقال لها شو خلي بالك أدخل بيت فارس بدل فصل هو ايه؟ الزريب الحظير للصبل شوف مكان الحراه؟ وحط نفسي مكانه واربق نفسي برباطه ووالله لا يفكني لا يفكني إلا رسول الله لازم يشوفنا حاله؟ طالما نفهمه؟ لا ده نحبس نفسي واسجل نفسي وأفعل بنفس الأفعيل حتى يرى الله فقري وذلي من اللي ممكن المنظر ده يا جماعة؟ تابعون ماذا ده؟ اليوم؟ اللي عمل دي؟ صح؟ اللي جوا صح ثابت النقاش اللي شماس بقولك من اللي يعمل الكلام ده؟ ممكن أنا أعمله؟ أحبس نفسي؟ في المكان ده واربطه يقول ف كان طبعا عاصم المعدي شافه فاخفى نفسه الناس اللي تهتم ببعض يا مشاكل بعض مش يسيب بعضها كده يقول الله يعينك سلام عليكم ما هو الله يعيننا كلنا طب وبعدين انت ضايق اوي الموضوع انت مساعدتك ده تخين نص الان فقال اذهب فادعه لي بعياط بك فراجع فلم يجده فاتى اهله فاخبرته الفجر بمكان في بدر فارس فقال له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك صلى الله عليه وسلم انا اكسر الضبط اللي انت مربوطين كده دي فخرج فاتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ان رسول الله ما يبك كذاب فقال انا صيد وأتخوف أن تكون هذه الآن نزلت فيها لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاوره بالقول فقال له رسول وسأسنى القولة التي كناها الآن أما ترضى أن تعيش حميدا أخفت شهيدا وتدخل الجنة قال رضيك ولا آفع صوتي بعدها عند أحمد قال أنس فكنا نراه يمشي بين أغضرنا ونحن نعلم أنه مين اللي يتعارف واحد من الهال ده تمكن تقول له بخدنا معاك بسأل عن مين؟ إلاش؟ تنشور ده, ده, ده؟ جنة؟ كنا مرد بين أبونا بس الله الكامل الخطر صلى الله اللي يجعلنا من الهال الجنة اللهم فلما كان يوم شغلين اللي غيرت مش هلاص الجنة خلصة يبقى خلص الموضوع مش الموضوع؟ شغلين اخر نفس؟ فلما كان يوم اليمامة كان فينا بعض الايتشاف هنتغلب هنهزل ثبت ابن قيس يقف يتعنط بعدما يقسل ويربس الأكفان ويخد فيقول بئس ما تعودون أقرانكم هو أسوأ حاجة لترجعهم وتتغربهم فدخل فقاتل حتى قتلهم رضي الله عنه الله وجمعنا به مع النبي المصطفى في الفردوس الاعلى يئ في حضره النبي في حياته وبعد وفاته مع قبر مع المسجده مع احاديث ومن هذه اولى وكذلك القصة في المشروع مع عمر بن خطاب سمع رجلين بصوت مرتفع في مسجد يوسف سلم قد ارتفعت أصواتهما فجاء فقال أتدرياني أين أنتم؟ تعفين أنتم فيه؟ ثم قال من أين أنتم؟ قال من أهل الطائف فقال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضرباً صلى الله على النبي محمد ورضي الله عن تربيه النبي صلى الله عليه وسلم, وسلم. شوف ادرس الموضوع لو غواب عن الدرس يبقى ما حضروش الدرس اللي, اللي حضروش جهل فيعذر بجهل وبعدين عشان ما يسيبوش الموضوع يلا توكل الله يقوم يايده يقول له انت اللي مالك مني ايه انك غريب لكن الطبيعي ان اللي زيك ايه مين اللي اتضرر يا مين اللي اتضرر مين اللي اتضرب من دول مين اما صحابه او اما اي حد ملوش اي قيمه قدام كلام الدولة وكلام الرصاص ده وده درس مهم جدا ان الدين اولا مفيش مجال اصلا للاختيارات مفيش مجال للتفكير الدين وبعدين اي حاجه تتعلق بالدين بعدين اي حاجه لا ترتبط بالدين فلما نقول والدتك دي زوجتك دي عيالك دي او حمد دي جيرانك دي يبقى اللي متحكم في كده الدين ف العلماء ويمكن رفع السلطه عند قبر كما كان يكرر في حياته لأنه محطام صلى الله عليه وسلم حياً وفي قبل صلاة الله وسلامه عليه دائما وأبدا ثم نهى عن الجعل له بالقوم كما يجهر الرجل لمخاطبه ممن عداه فلما تجد كانوا واحد تقضوا واحدا إنه بلا بذم كن ايه وضيه بل يخاطب بسكينه ورقاه وتعظيم ولهذا قال ولا تجهلوا الذنب بالقور لا تنفع ولا تجهل كشابه بعضكم لبعض كما قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء لكن انا اقول يا محمد ام النبي عليه الصلاه مع محمد وبعدين ممكن أنا أقول يا محمد يؤمن النبي يلتفت ونكون عايز محمد آخر أقول له لا مش عايزك عايز واحد تاني هذا هو الأدب فقال أنت احبط أعمادكم وأنتم لا تشعرون فإنما نهيناكم عن وفع الصوت عندك خشك أن يغضب من فيغضب المهن غضبك لأنه معظم عند فإياك إنك تتكلم على حديث كده باستهزاء أو تضحيك أو تحمله نقطة زي اللي بيحمل نقطة على ربه كفر أو نقطة على الجنة والنار والقيام أو نقطة على الأنبياء والموسلين دولة أغازل الناس دولة سفنة القرن دولك واحد من الملائكه قال مش عارف ليه بعضهم راح مجيبينها ايه وبعضنا بي والناس تضحك كف هذه مقدسات هذه التي امرنا ان ده احنا ما ينفعش بنفس الصوره فما بقت بقى طبيعه الكلام او الحركات او التشويح والتلويح ف في الحديث ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يلقى لها بابا يكتب له بها الجنه وفيا يبقى بها في رضوان الله حتى يلقاه وان الرجل لا يتكلم بالكلمه من صغى لله ما يلقى لها بال يحوي بها في النار ابعد مما بين السماوات والارض وفي وى ابعد مما بين المشرق والمغرب وفي وى يغوي بها في النصب عين افلك ثالثه الضبيس وكانوا بيقولوا له ابو محمد وقتها ابو عبد الرحمن قُتِل له يوماً حَرَّة ثلاثة من الولد محمد ويَخْرَ عَبْدُ الله وكان خطيباً بليغاً معروفاً بذلك وكان يقال له خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يقال لحسان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم وله يعني خطب ونال بينادى الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يخط على نفسك إيه تقول عن نفسك إيه؟ ولما النبي صلى الله عليه وسلم في بشارة فضل على نفس المستوى مألش ما التمومات لم ينقض المستوى الإيماني لم ينقص حتى بعد وفاة النبي فضل على نفس المستوى بل قاموا مقام النبي صلى الله عليه وسلم انت لو جعلت القرآن خطبك وانك انت تقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم لتغيرت بنا الدنيا في عدة ثلاث موجودة تبقى في المزكان شاء الله على سامة بن قيصر أنه بصراحة مثال جديد بأن يعني يدرس أما مفضات الآية يا أيها الذين آمنوا يعني يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وصدقوا صدقوا الله ورسوله إيه الخطوة خليبا تكرارا وهذه الآية مكرمة يا أيها الذين أمنوا خمس مرات في الصور وبعدين قال يا أيها الناس دخل المؤمنون وغيرهم فده استطلقوا بس اكرار من مضايلكم الأذن تحب هذا الندام فيكرروا عليك مع أنه لو عطف بدون ما يقوله يكفل ولكن التكرار ده لفايدر لما يوش بلا شك الفايدة ايه با؟ ايه ايه ماش وايه كمان؟ يعني انت تخلي كلا الواحد لما كان يعد كبر اسمك تحب يقوله مرة ولا يقوله مليون مرة؟ مليون مرة ده هو بعد يجيبك بقى باسمك؟ لا وصفك وصفك لهو احترقت للجنة اعظم القضايا قضية الايمان لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا تتجهمونه بالكلام كلامش كده كلام تخيل كلام جعلص كلام بالصرار كلام بوضع صوت ولا تغلظون له في الخطاب بعض الناس يجي يتكلم يعني يسقط الكلف يتكلم كده كده بكلم عن صبايا انت مش عايف ايه وممكن يشوح كده وممكن اليد تمتد في الوجه وكده وليس الغرض برفع الصوت ولا الجهر كما قلت لكم الاستخفاء والاستعانة لأن ذلك كفر وبيخطب أهل الإيمان إنما الغرض ايه؟ الصوت نفسه المسموح من جرسه إنه ما يكون غير مناسب أو ممتفع لما يحاجم المتيري كده هو لأبس فنين ما قلت؟ ولما يجي تكلم بصوت من وهذا أولى الناس بإيه؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم من خطاب العظماء وتوقير الكبراء فيتكلف من حضر بين يديه أن يغض من صوته إلى حد يميل به إلى ما يستبين فيه المأمور يقول له الفصل الشيء بالسانة وهذا من دول التعزير والتوقير ولم يتناول الله أيضاً رفع الصوت الذي يتأذى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبقاش قد تسوخ جنب منه؟ لا ايه؟ هديك؟ لو تكلم عنه يا جماعة؟ الخطاب العادي اللي خاني اي مشكلة يعني لو قيله مش النبس صلى يبقى هو ده المصبور لأنك ممكن تكلم واحد بسؤال يكون جنبك كده وتقدز عقله وترفع صوتك عليه جدا. يبقى مع اي شخص ما ينبغي فاحنا بنتكلم عن ده احنا بنتكلم ان هو اللي تمدح عليه معريم النبي واضح؟ يقولك ان شاء الله عليك ده انت مؤدب جدا دي مع مين؟ معريم النبي لكن معنبي ما ينفعش المؤدب جدا ده لازم ايه؟ ازيت من غير اشد توقيما وطعظيما واجلالا لكن بقى قد يحتاج الوافع الصدف مثلاً في حيب أو مجادلة معاند أو إرهاب عدو وما شابه ذلك ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه الصلاة والأعباس بن عبد المطالب لما انهزأ الناس يا أم حنين لما قالوا لن تغلب اليوم عن كلك وبدأت في أول معاكة يا كده يا بالناس سيب تقول له ما ترفع صوتك غير ان امر ممكن يؤمر والادب يحتم عليك انك ما تعاملش حد يجيب موقف النبي يؤمر والادب يحتم عليك اني ما اسمعش كلام النبي ها قصه خالص النبي صلى الله عليه وسلم لما أشغل أبي بكر أن يثبت في الإمام صح أو لا؟ الرفع إيدي شكراً لله كده وما يجع فالنبس صلى قال ما منعك إذ أمرتك إذن الله أم فنسلاش الكلام قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله يبقى عدم سبحان الكلام من إيه؟ واحترام وما زاد فالعباس كل لو بصوا الناس وكان العباس اجهر الناس صوتا مما ورد وانا كان عندي وقت اتحقق من هذه الروايه ان يوما في غار ناس عليهم فقال العباس يا صباحات لينما يجل نادي الناس أي كلمة قلت للم الناس بقولوا من شدة صوته الحمل أسقطت وفيه يقول نادرة بني جهدة زجر أبي عروة السباعة إذا أشفق أن يختلطن بالغنم لما تجي السباع كده هتدخل عن غنم بقولك يسرق في السباع السباع مرارتها تقع زعمت الجواه انه كان يسرق السباع عن الغنم فيسطط يفقع مرارة السباع في جوزه طبعا يعني ما كان.. لكن هذا من كتب التفسير يعني وَلَا تَجْهَوْ لَهُ الْقَوْلِ إِيه ولا وَلَا تَفَاعُ صَرَتَكُمْ وَلَا تَجْهَوْهُ ها؟ ما هي المجارة يقول وَلَا تُنَادُوهُ كَمَا يُنَادِي بَعْضُكُمْ بَعْضًا يا محمد يا محمد وَلَا تُنَادُوهُ نِدَاءً فعش كده كما ينادي بعشي ثم يناديه كده ولا ينفع تأمل مع الشجل بتاعك كده ولا ينفع تأمل مع أبيك كده ولا ينفع تأمل مع وجه الكبير كده ولا أنت تبقاعد وتلادينه تعالى تعالى تعالى الأدب يحتم عليك أنك أنت إيه اللي تبحاك له وهذا له يقول ولكن قولاً ليناً يا رسول الله كان من باب النبي يحرع بالأضافر فكبين أيام زمان ممكن يكون الشباب ما شابوش حاجات من كده كان الباب كده وكان يحط عليه عصورة كده حديد عشان خطر تعمل صور طب بالله عليك الباب ده لما يتعمل بالأضافر من يسمع؟ أدب كانوا يجلسون بين يديه وكأن على رؤوسه الطيب يعني ايه؟ كانوا خشب اتحرج موضين ما بيقبش على حاجة المتاحبك بيقب على حاجة ايه؟ ثبت تماماً كأنها خشب هكذا ينبذي وإذا كان الكلام ده مع النبي يبقى نفس التعاون مع النسلس إنما كان قولة المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا إيه؟ ما فيش كلام سمعنا وعطعنا وبعد النقل يا جماعة سمعنا وعطعنا إيه؟ يعني إيه بفانك؟ هم قولوا سمعنا وعطعنا دول إيه؟ مزيد من الإعزاز والإكراف والإهلال والإتباع قبل ما يخالك اعتذر انا مش هخالف ومع ذلك زي واحد تدى يكيما كلك والله يعني سمحني اللي انت عرضت حاجة غلطة ده انت بلغت تبع من انت بس كل كده يقول مهما عملت ما اوفيت حقك هكذا يا امبه صلى يقدمنا بأدب الكفا بوسينا اعظم ما تحتاج الامة اليوم الادب وخصوصاً مع الشارع مع المساجد مع المصطف أنا قد أصليت وشغلت بمنظر اللوحة وكمية التراب وكمية الكتب اللي تحته المصاحف كمية التراب أنا بعد أقول أحد ينظر من النطفش وزين الكتب دي تبقى بشكل ده نشوفهم كيف كانوا يتعاملون والله تدخل نظر بحض المساجد تلك كم يكون الطراف المصفر تضرب بعض المساجد كده العنكبوت والعده الغضه وكل مصر حتى افل من ان اكتب بالضغط في تقوم عليه يقول ولكن قولوا قولا لينا يا حسونه الله كانوا يجرون له بالكهان وَيَفَعُونَ صَوْتَهُمْ فَوَعَظَهُمْ اللَّهِ وَنَهَاهُمْ عَنْجَالِ ايه اللي حصل يا جماعة؟ فَوُعُوا خلص الموضوع كان الوحيد منهم احنا قلنا القادي نزل في مين؟ طيب بعد بعد من, النار؟ بعد من النار. كان النار السلام ايه؟ يامن يعني, يعني ايه؟ ايه فاصلت قلت قاتل لازم تستجيب يا اخي مش معرولة ان الشرع ينهاك وترجع لنفس الفطر وتقع في نفس المعصير وتنتكب نفس الاذ وقيل كان المنافقون يرفعون أصواتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم ليقتدي بهم ضعفة المسلمين فنهي المسلمون عند ذلك اعمى الناس بيتطول كليه نسبة ايه مش معاه نفس القطر يقول لك فلان الله يجحمه في مر جهنم ويقوم اي الكلام ويضحك زي ما هو داحت ويقلد نفس الكلام ويرقل نفس الكلام مثل هذا الكلام لا يوقف وقيل لا تجهروا له أي لا تجهروا عليه وفعش صدق عليه وضعوا بعض الأنزلة كما قيل سقط لفيه أي على فيه سقط لفيه أي على فيه يعني على فنه كجهر بعضكم لبعض قالوا أن الكهدية كفي التشهيل في محل رص أي لا تجهر له جهراً مثل جهر بعضكم لبعض وفي هذا دليل على أنهم لم ينهوا عن الجهر مطلقا حتى لا يسوغ لهم إلا أن يكلموه بالهمس والمخافة وإنما نهو عن جهر مخصوص مقيد أعني الجهر المنحوط بمماثل صوت النبي صلى الله عليه وسلم بس وضع الكلام ولا كجاه بعضكم لبعض نهاهم أن ينادوه كما ينادي بعضهم بعضا وأمرهم أن يشرفوه ويعظموه ويدعوه إذا دعوه باسمه النبوة طيب هل أنه الكلام؟ أن الحبوط من الأبحث اللي أنا لانه من الابحاث المهمه انا اعمل ان احنا ما خلصناش البحث مع اهمياته لكن ممكن ان شاء الله باذن الله نجمع كل الابحاث ونعمل لها محاضره ولو زيادة عشان خاطر خلال الوقت المحدد ان احنا ننتهي من الصوره باذن الله سبحانه لانها مليئه بالابحاث المهمه جدا وتزيد الاهميه لاحتياج الناس الشديد لها ما تيجي تتكلم عن بحث الغيب والنمير والسخرية الأبحاث مهمة مهضة رشعونها جداً أن تحبط أعمالكم يعني أن تحبط أعمالكم فتذهب باطلة لا زواها فيها ولا عليها انت متخريف انك انت تفضل شجال طول النهار وما تاخدش طب لو الشعر كامل كل الناس صرفت وانت قالوا مالكش هاتي. طب لو اشتغلت سنة بدون هاتي. طب لو طرق العمر كله بدون راتي حجب الخسارة يبقى يا جماعة ها؟ لا ما هو العمر خمس ده خسارة الاخر خسارة المستقبل خسارة اللي نفيش بعد النار خسارة فالحضوط ده مسألة مهمة جداً مسألة خطيرة جديرة بالاهتمام أذكر الشيء محمد رسم الساطور الله يعافيه ويعافيكم جميع المسلمين كان كلفنا ببحث مثل هذا فكان بيقول لنا واحد من الشباب اللي عمل البحث خطه سيئ واخوه بئي جدا عنا ربيني بس يو خطه جميع فقال له بس اني بساء هناك تكتب لي البحث ده عشان اقدمه للشيخ واحد جايزة وابقى اعطيك منه من البحث حتى التزم كانت اكبر جايزة وما كان يقصدها ولكن الله اراد له ايه؟ الخير بحث خطير مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد يا سلام لما تعمل بحث الحديث ده هتلقي معاني جميلة جدا قال الزجاج أن تحبط أعمالكم أن تحبط فتحبط الأعمال وأنت لا تشعر ودي أكبر خسارة انت تظن انك قاعد باقي ايه؟ اشتغلت الميت اشتغلت الميت اشتغلت الشهر اشتغلت السنة اشتغلت السنة اشتغلت السنة اللي فاتي كلها قاعدة مو انت لا تشعر تمشورت بارك بدون ما تنتبه فكما لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختياره الإيمان على الكفر. كذلك لا يكون المؤمن كافراً من حيث لا يقصد إلى الكفر ولا يخفر بالإجماع كذلك لا يكون الكافر كافراً من حيث يعلم يعني إيه الكلام دا؟ لأنه وأنتم لا تشعون يعني وأنتم لا تعلموه لا تضروه لابد أنك إنت أن الموجب للكفر أنك تكون عايب لذلك هنا وطعت به لأن فيه باب اسمه هيا العزة بالجال لكن هنا ارتكاب المصيبة الخطرة ديت انك تستخف بها زي بس اتزل ده معصي ده سيئة ده حاجة بسيطة ده البحر الحسنات اللي حيب ما تبنش ولذلك ابن القيم لما عمل كتاب الداء والدواء اللي صنفه في تصنف الذنوب والمعاصي وعمل كده المهلكات والكبائب والصغائب والهنات وعمل التقسيمة الجميلة دية أم قيل في الأخير؟ ولا تنظر إلى عظم المعصية الصغرية ولكن ننظر من تقصد تبتقص مين؟ وهنو ممكن واحد صاحبين هؤون مثلا مهزة مع محمد هؤلهم عنيك يا محمد تقولوا لا يا ما مش ايه مش كلمة إنما لو أبو محمد ما ينفشل المعاكد طيب لو إنه رجل أكبر يبقى مفوض إنه إزداد أه الاحترام والتقديم والإجنال فما بالك في حق الملك اللي انت ما تقول لك كل حاجة. ده انت الواحد ده بس عمل معك موقف طيب تقول له والله يجملتك من سهر عمر كله فما بالك اللي عمرك كله نعم منه إزاي تغلط فيه؟ زيتا من تقصير قال العلمان القاضي أبو بكر بن العربي حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حية وكلامه الماثور الأحاديث بعد نوته في الرقعة يعني في الكتاب مثل كلامه المسموع من نظر لما جاء أقول الآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال هو بالنيات وإنما لكل مين منه كلام من؟ فانت مفروض إنك تتعامل مع هذا الكلام تعالت مع النفس وصلت في حياتك هذا هو الإعظام الإجداء زي بالضبط أما واحد يكون أبوه مات وتقوم داخل على المكتب بتاع أبيك تدخل بإيه؟ نفسك إنك ما تخطي شجلك على الأرض وكل حاجة مكالي وتتعامل معاه بنتهى بفق معنوه مش موجود بس يات موجود وآتوا النبي صلى الله عليه وسلم سنت صلى الله عليه وسلم فإذا قرأ كلامه وجب على كل حاضر أن لا يرفع صوته عليه ولا يعرض عنه كما كان يجزون ذلك في مجلسه عند ترفضه به صلى الله عليه وسلم وقد نبه الله سبحانه على دوام الحومة المذكورة على مرور الأزمنة محلوش غلاص النبي مات لا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصفوا وكلامه صلى الله عليه وسلم من الوحي ألا إني قد أجيت القرآن ومثله معه وله من الحكمة مثل مال القرآن إلا لمعاني مستثناء من القرآن والأحديث دي مفتورة في كتب الفقه أعاد ربنا النداء ثانياً للاهتمام بهذا الغرض اللي بيوجهك لك والإشعار بأنه غرض جديد بالتنبيه عليه مش كلام طبعاً أنا أسأل المرجو لك هات كذا وكذا, وكذا وكذا إيه اللي بيقع في دينك؟ أول حال صح صح او انا لا؟ الحاجة اللي ممكن تقع منه او الحاجة اللي في النص ممكن تقع منه لكن اقولك لك هات كده واجعونك وهات كده. دي افضل ولا الاولانية؟ اما تعيدها افضل فعالتان كده عالتان يمتبعك عن الموضوع ده يعني ممكن الواحد استكفر بالموضوع او يستقلي به ولذلك انا مرضش ان انا جيب ايا معاها مع انها مطبطة بها الاية اللي بعد الناه بتمدح من يغب يعني فيه ابتضاء ولكن قلنا لا اخو عندي دين ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله كلوا بهم للتقوى لهم اغفاتهم يا الله اي محضر وقفات كل بار برضو و بنتكلم عن تحمل قلوب محتاجين يقول ب... فإنه جديد بالتنبيه عليه بخصوصه حتى لا ينغم في الغرض الأول فإن هذا من آداء سلوك المؤمنين في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم ومقتضى التأدب بمن وآكد من المعاملات بدلالة الفحوى إن الكلمة تهتم بجدا وهو أيضا توطئة يعني مقدمة لإضغرض من الآيات نفسها إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ما يعني لو جبت الكلام ده من الأول وقلت الناس لي ما بتفهمش ممكن تقول لي ليه؟ طيب ليه جد؟ صح ولا لا؟ لكن لما دي لك الآيات أولا ليه؟ اللي برفق صوته هيحبط عمله يبقى عادي جداً من هناك بعد جداً إن الذين ينادونك لأنه نبت ما تنادوش كده ولا نحو بالقوم ما كما ما سبب النزول فكان توطئه لهذه الداه وانقاء لتربيه القيه اليهم لهذه المناسبه بعد ما رفض من تمام جايين طب واللي موجودين طيب هو أنه يتعامل مع الموضوع ده عادي لأنهم أغراب وأن دلوقتي ممكن أن رسلاً واحد منكم أوقفه قولي بس انتظري لما أدخل بك لكن لو أقي ضيف أول مرة يجي لك أو من دولة تانية ينفع أقول له استنى هنا قدام المرة وعما يجيب حاجة وجده مع أنه ممكن يكون احترام لك أعظم لكن الموقف لا يحتمل صح ولا لأ؟ يعني ممكن يوقف أبا بكر مع أني بلا شك أبا بكر أحد يبيه من هذا الرب لكن كل واحد ده حسب الوقت وحسب المكان وحسب النزول وحسب ممكن يوقف تروح البيت وتعالى بعد شوية لكن اللي جاي من بعد ده يقول يوقف البيت وتعالى بعد شوية ازاي؟ فممكن يتعامل معهم غير التعامل الطبيعي جاهدون اخوات مش عايزين سلونه لسه ما وصلتهمش هذه الايات فقد يظن الناس ان إيه دي ايه الطبيعه بتتعامل مع الناس السنه كده لما تعوز تقوم واقف قدامك تقول يقول فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول وفيه كلام كده ممكن نخليه عشان خاطر ونعيز نخد لموزك إعراق للآية دي النعيم إن شاء الله وفي هذا النهي ما يشمل صنع الذين نادوا النبي صلى الله عليه وسلم من وائل الحجرات فيكون تخلصا من المقدمة إلى الغاد المقصود ويظهر حسن موقع قوله بعده إن الذين يناديوا لك من وائل الحجرات الحض الحض قالوا تمثيل لعدم الانتفاع بالأعمال الصالحة بسبب ما يطرأ عليها من الكفر قالوا ما أخذ من حبطة الإبل إذا أكلت إنخض فنفف بطونها وتعتل وهبما تهلت وظاهر الآية التحذي من أن جميع الأعمال لأن الجمع هنا من سيارة العموم أنت حبطت أعمالكم لبقى كلها لبعضان ولا يكونوا حط في جميع الأعمال إلا في حالة إيه؟ يعني يقول لك إيه يوصل فيك الموضوع أنك إنت إيه؟ تكفر لأن الإيمان يضيلك العمل دي ويحتفظه لك وما يضيج عليك إيه اللي يضيعه؟ الكفر فمعنى الآية أن عدم الاحتراث من سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا النهي طب الأول ما كناش عايفين كان التأديب دا لسه منزلش طب إيه اللي منعجل اللي تتقدب بعد ما الأدب نزله يقول أنت تقصد ذلك ولا إيه؟ يعني أنا أقول لك نعطرف على صوتكم صوت. طب قبل ما تنزل الآية معرفش أنا بحسبه عادي له عزو أنا مش عز طب بعد ما نزلت ما مش عزي ما انتهت أعزما الشيخ ما كده صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقد يُفضي بفاعله إلى إثم عظيم يأتي على عظيم من صالحاته أو يُفضي به إلى الكفر خالب معطيه أن يكون ذلك سبباً إلى الوحش في نفوسكم فلا تزال معتقداتكم تتدرج للطرقاء تقدر ترجع ترجع ترجع لغاية ما توصل للكفر فيحبط العمل يعني إذا ما كانت شيئة محبطة قد تكون طريق هذا الأمر إلى عدم الانتهاب عن سوء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم فيعاود النفس بالاسترسال فيه فلا تزال تزداد منه وينطبط زي بالظبط اول مرة تشوف واحد هل ينفعت امه هزه معه كده وغمزه وعطت ايدك في جيبه وتضحك معه وتأمه معه من اول مرة ميفعش لكن لما تفض على بعضه وتفض أصحابه حبايب ممكن بقى تتجرع عليه فمن طول المعاشة ممكن بعض الوقت بيسقط يقول لك احنا حبايب اصل احنا اصحاب دي ممكن في اي علاقه ان علاقتك مع النبي صلى الله عليه وسلم كل ما تزداد معرفه لك تزداد حب وتزداد توقير وتزداد تعظيم وتزداد اجلال فبقول بقى انك تسترسل فتوصل لغايه الانتقاص من توقير النبي صلى الله عليه وسلم بما يحوله الى ما هو اشد من سوء بما يصل به الكفر. وهذا معنى وأنتم لا تشعرون لأن المنتقل من سيء إلى أسوأ لا يشعب أنه أخذ في التملي من السوء بحكم التعود بالشيء قليلا قليلا حتى تضموه المعاصي ويبما كان أخوها الكف والعياذ بالله حين تصل النفس إلى الضمعة ذلك الواحد ما بشوفش نفسه لكن لو ان واحد غاب فترة يعني ان واحد ايه واسده عادي يزيد يزيد وهو مش شعب نفسه قول لي حواليه مش عادسين لانه ايه كل يوم كم كرام كده كم كرام كم كرام لكن اللي شوفه ست عشرين كده مرة عده قولوا انت ادخلت اولى كده خلي جانبه اقول لا ما ادوى ده, ده طبيعي لانه شوفه ايه شوية بشوية عكس اللي شوف مرة راح فانت كذلك يفضل تسقط بعض الأمور تنديل براحتك تقعد معه وتفض راحتك تتكلم معه ترفع صوتك تهذر تعمل وانت مش حاسس انك بتذكر من إيمانك بما قد يصل بك إلى الكفر العيد لله ويجوز أن يراض حق بعض الأعمال ممكن إنك مثلا أجل اليوم ده يروح مش أجل العمر كله وهو دي حاجة أليه حاجة مش أليه ده رايح بخصم جنيه بلاش جنيه لان الجنيه ما عمش بيعمل حاجه الراجل كاتب بتاع الفول هو ما فيش حاجه في جنيه فمش هتدكم اصلا لا يا شيخ عادل ببلاش بيه <تصفيق> اي والله راجل محترم وانتم لا تشعرون تذليل اذا ما من الحظر ما لو شايف مثلا له ضنا كده عايز حد يحضارك منه؟ طب لو حديدة بتاع مصوبة السخان الماء السخن ممكن واحد يعرف دي سخنة اللي باقدة؟ ما عرفش ما عرفش اللي فتقول لا احنا فاللي باقدة الله يوجه ويلفت انتباهنا في قوله لا تشعرون إلى مزيد من الحضر من هذه المهلكات حتى يصير ذلك دورنا، تتعوّد حتى لا يصل الديد، تواف، النبي، هذا ما ينفعل، هذا غلط، هذا لا يبوز، وتتوقّف يقوله ليس عدم الشعور كائناً في إثنين الفعل، يعني هو عايف يعمل غلط، بس خد شوية بشوي، فيحس إنه مش غلط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 مقصوص مقيد بصفة أعمل جهر المنعود بمماثلة ما قد اعتدوه منه فيما بينهم الذنب كلمبارد ومع الخلوء من مراعاة أبهة النبوة وجلالة مقدارها وانحطاة سائر الرتب وإن جلت عن رتبتها انتهى محل الغرض منها اللي هو الصور كثير في تفسيره وقوله عز وجل أن تحبط أعملكم وأنتم لا تشعرون إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك أنت ممكن قاعدين نتكلم مع راب فيصل في له صفحة فأكد من فعش ده هي جمارة راحتنا بالتدرب فهو بيوقفك أنك لا تتدرب فممكن تغضب النبي فعند ذلك يرضى بالله تباركة تعالى لغضره فيحبط عمل من أغضبه وهو لا يدني قالوا ليه تعمل حدة لغوية مش محطبيني ندخل فائل وقالوا الملع من كثرة الكلام ما تبقاش جمشي ما تبقاش تقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم وطفد يعني انت بفور تقعد مع النبي تسمع او تتكلم تسمع واذا تكلم فيه اه؟ مقاضي بحاجة الملع من كثرة الكلام لان من يكثر الكلام يكون متكلما عن سبوت الغير يبقى انت هتخلي النبي صلى الله عليه وسلم اه؟ في يكون سك... في وقت سكوت الغير ارتفاع نصوت الوساكن ايه حامل يسمع نصوتك بس ده معاش حد ولا ايه والتاني قاعد اسمعها وانو وصلنا الادب الكامل مزي بعض الناس اللي كلهم علينا الكلمة وقاعد يقطع فيه وممكن يقطع بجانب وبلعب يقول وَإِنْ كَانَ خَائِفًا إِذَا نَظَرْتَ إِلَى حَالَ غَيْرِ فَلَ يَنْفَيِ أَنْ يَكُونَ لِأَحَدْ عند النبي صلى الله عليه وسلم كلام كثير بالنسبة إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني لازم يدأ كلامك هائل من كلام النبي دي التعلمنا إن أي مجلس نجلسه لازم يقفاه ذكر لله وآيات الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولما تبدأوا تبدأوا بذكر الله والثماء عليه والصلاة والسلام علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولي الحديث بكذاير وتقول كفاءة المجلس لأنه ما من مجلس تجلسه لا يذكر فيه الله ولا يصد فيه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قمت من هذا المجلس وكان عليك منه تيعم يعني حصا وقال من أمسلم هذا المجلس إلا قاموا عنجيفة حمار كأنهم قاعدين يأكلوا هات؟ حمار ميت، ملت تخير؟ ما هو ما فيش فيه أفضل الكلام وأجمل الكلام كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه مجلس كامل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس مئة استغفار وإنت ما تسكنش الله قابلا فتنتبه بذلك تنتبه إذا كان في حياته كلام النبي بغطى من كلامه يبقى بعد وفاته مجلسك لازم يكون في إيه ذكر لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فالمتكلم عنده إن أراد الإخبار لا يجوز وإن استخبر النبي صلى الله عليه وسلم عما وجب عليه البيان فهو لا يسكت عما يسأه وإن لم يسأل يعني لو إنه هو اللي يتكلم ينتبه لكن لو لم يسأل لو بدي وكان من عادته ان لا يجيبه على سؤال النبي صلى حتى يكبره تنظمه حتى لو كان السؤال بديه خالص فلما قال لهم في يوم عافظ اي يوم هذا لم يجيبه فأعاد فلما احد فراث مرات علم انه يسأل ايه؟ السؤال الطبيعي اللي هو معروف لانهم خشوا ان يسميهم بغير اسمك فيبقى ما خدوش علم زيادة واضحة ايه؟ لما يقلوهم الاسم الجديد يبقى علموهم زاد لكن لما تيجي تقوله مثلا عايب الموضوع يقولك يا عم عايب فانت تقول ساكت فما جايز انها لك مش عندك جاي تسلحلك مجن م... صح... صححلك معلومه عندك او جايز اعطيك معلومه جديده فوق اللي عندك وكذلك ايضا ان يكون المراد روح الصوت روح بالتعظيم اي لا تجعلوا اي لا تجعلوا لكلامكم ارتفاعا على كلام الرساله الخطاط كما أمرتك مغاراً بكذا عندما يقول له صاحبه مغني بأمر المثل لا فأكون أحد الكلامين أعلى وأرفع من الآخر ماينفعش لازم إنك إنت وإنت بطل منك طلب فلما تأخذ الطلب ده ما تخشوش بنفس المستوى حاضر إن شاء الله أفع بذلك إنما أقول كذا حاضر لا ما عندك هتعمل لكن حتى في استقبالك رزم يكون أقل قالوا والكل يدخل في الحكم المراض لأن المنع من رفع الصوت لا يكون إلا للاحترام وإظهار الاحتشام شفهم دولت عصوته إزاي؟ ومش عد أمه؟ مش عمل اقتباه لأحد؟ ومن بلغ احترامه الى حيث تنخفض الاصوات عنده من هيبته وعيوبه مرتبته ده يكثر عنده الكلام صحيح المطبطة ببعض ممكن تقول تكلم تقول كتحكي فيلم طويل جدا بسوط واطي يبقى فين احترام التقدير الاحترام التقدير يحتلم عليك يا تي حتى تلاقي ناس الوجهاء او الكبار ورقساء وكده يعني حتى في السلام ما يسمح لكش معين ولك ما تطولش على الشيخ أو على الأمير أو على الملك أو على الرئيس وما تسألش أسئلة خاصة وما تطولش بغافة معاه ويعلمهم حتى يسلم الزاد ويقف في الزاد مش بقى فرصة أنه لاعج بقى أخض راحتي؟ لا ولا أسلم عليه زي مسلم على غير؟ لا كذلك في الكلام معك واعلم أن الله تبارك وتعالى لما أمر المؤمنين باحترام النبي صلى الله عليه وسلم وإكرامه وتبديله على أنفسه وعلى كل من خلقه الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرأفة ورحمة شفت الكلام؟ وأن يكون أرأت بهم من الوالد مش انت تفتهم غيرك اخترام هو لن تجد مثله واخفض جناحك للمؤمنين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم إلى غير ذلك لأن لا تكون خدمته خدمة الجبارين الذين يستعبدون الأحرار بالقر فيكون انت يدعون من الله وضحة ولا أضحة على قد ما انت بتحترمه هو تليف نفسك دلوقتي اكثر وأدباً وحرصاً لك وفي كلام مهم جدا للشركه الرابطه الجزائريه تبعته في هذه المساله لكن انا حابب ان انا حتى لا اطل من ذلك بالمساله اللغويه يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا يا ايها ده يا اداه النداء وايوه منادى نكره منصوبه وها للتنبيه يا ايها الذين لبد من ايكم امنوا ده ايه ده فعل ماضي وفاعله والجمله صله النداء ابتدائيه نصواتكم مفعول به ارفعوا انتم اصواتكم فوق ضرب ايه المكان صوب في مضاف اليه النبي مضاف اليه ايضا ولا الواو حرف عطف لا نائي ولا تجهروا فعل مضارع من مجزوم بإيه؟ بلا وعلم الجزوة حد في النوم والواب فاعله له قالوا متعلق بالفعل أو متعلقان بالفعل لا ولا بالقول كجهر بعض كذلك بعضكم واللي يجي بعد الجو المجرور مضاف اليه لبعض كذلك أن انت احبطت انت نظريه محبطه مضاف منصوب بان اعمالكم الفاعل وانتم مبتدا والواو لا! دا دي ايه؟ نافية تشعرون في عروباء مسبوك ومنفوب ثبوت النود وهو ايه؟ الجماعة فعل. دي عرض سريع نوع من انواع الاعراض هتليق الصور كلها شغالها بذي الصور بحيث ناخد جانب من اللغة سواء البناغة أو الإعوام لأن ده قو جدا المعنى عندك في تفسير الصور احنا جمعنا تجميع كبيرة وأوشتنا على الانتهاء ويسمناها قصائب الثمراء في تفسير صورة الحجراء نسأل الله التي معنا إن شاء الله إذن الله الأسبوع مجاني إن شاء الله يكون معكم الشيخ مجدي بعد المغة بعد الأشياء ربنا يباك فيك وفيه وأني مباك في هذا الوقت ونجعل أهلنا خالصاً لعجل كريم وأن يجمعنا دائماً وأبداً على طاعته وصلي الله وصلينا على سيدنا محمد وعلى أهل وصدر أجمعين الحمد لله وضعنا أجبت قبل أن تسكت <تصفيق> ازيك يا في ايه؟